فَتَاهَمَ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا تَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَالٰهُ عَذَّبَهُمْ لَعَذَّبَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَّارٌ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا قُلْ لَّهُ وَرَسُولِهِ ومن يشاق الله يُشَاقِقْ ان الله فان الله شديد العقاب من قطعت من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وما انفع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 من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما تَكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا آتَاهَاكُمْ عَن جُفًى فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ العقاب شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ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 ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أمتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه هم المفلحون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 أَنَّ بَنَاءَ الْمَكْرِؤُ فَرَحِيمَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أحدا أبدا وَإِن قُوتِتُملَنَ صُرًاَّكُمْ وَلهُُ يَشَّدُ إَّجُمْ لَذِبُون لإِن أُخُرجُ لَا خُرجُونَ مَاجُم وَل إِن قُوتِلُ لَا يَعصُرونَكُمْ وَل إِ صَروجُم لَوَلُّ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 بَسغٌ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي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 وَالْتَزِرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ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 بَل لَّرَأَيْتَ لَرَأَيْتَ خَاشِمًا مُتَصَدِّمًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن